بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اختلع بهذه واستمى بسنته إلى مجين ثم أما بعد فدأنا في الدرس الماضي في الحديث عن مسألة الإيمان فقلنا أن هذه المسألة من أهم مسائل وصول الدين لأن هذه المسألة بمثابة الأصل لكل مسائل الدين بعد ذلك وكأن بقية مسائل اصول الدين مبنية على هذا الأصل وقلنا أننا سوف نشير بين يدي هذه المسألة عن مقدمتين كانت المقدمه الاولى التي ذكرناها في الدرس الماضي تتعلق باهميه الايمان ودللنا على اهميه الايمان بثلاثه اشياء طالبين يذكر لنا امرا من هذه الامور الثلاثه التي اشرنا اليها في الدرس الماضي تبين على اهميه الايمان ف... على هذا الامر الاول وهو من اهم الامور التي تبين اهميه مساله الايمان وهو ان الايمان شرط او شرط صحه في جميع الاعمال بحيث ان الله تبارك وتعالى لا يقبل عملا واحدا وان كان صالحا إلا إذا كان مقتراً بالإيمان الصحيح فالإيمان شرط صحة في كل عمل من الأعمال. طيب الأمر الثاني الذي يدلل على أهمية الإيمان. أفضل. أفضل تمام اسم الإيمان. أكثر أسماء ذكرا ومرودا في القرآن الكريم لا تجد اسما شرعيا ذكر في القرآن كما ذكر اسم الإيمان فهو أكثر أسماء ومرودا وذكرا في القرآن فهذا نسأل في الجيؤون إيه أهمية نسأل في الإيمان هذا من جانب ومن جانب اخر اهميه الاعتناء بمساله الايمان لان الله تبارك وتعالى لا يكثر من ذكر شيء في القران الا وهو يريد سبحانه وتعالى أن يجارب ويبين لنا اهميه هذا الشيء مع اهميه الاعتناء به ثم يستنتج من ذلك ثالثا وضوح مساله الايمان يعني الله سبحانه وتعالى يكثر من ذكر مساله الايمان في القران ثم تثبت على الناس بعد ذلك والله تعالى خاطب يعني خاطب الجميع الانس منهم والجل بمسألة الإيمان لأنها فرض على جميع الناس ثم هي تلتبت على الناس بعد ذلك فهذا إذن إنما يدل على وضوح مسألة الإيمان في القرآن وضوحا كاملا كاما طيب وذكرنا يعني ما يتعلق بهذه المسألة أن الصحابة الله عليه لكمال علمهم وثمان علمهم لم يقضوا في هذه المسألة لم يعني لم يرد عن صاحبين واحد أنه قال مثلا الإيمان قول وعمل يزيد وينقص وما شابه ذلك لانهم لأنهم كانوا على علم ودرايه ثاملة بهذه المسألة ولم يكونوا يتحدثون في مثل هذه المسائل إلا بقدر الضرورة والحاجة فعندما مثلا خرجت الخوارج وقالوا وحادوا عن الحق في مسألة الإيمان فاضطر الصحابة عليهما أبي طالب رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما في مناظرات الخوارج وبيان حقيقة المسألة من خلال الكتاب والسنة لما ظهرت القضاية اضطر الصحابة أن يبينوا حقيقة المسألة كما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يكونوا يتحدثون في مثل هذه الأشياء لأنهم لم يكونوا في حاجة إلى أن يقروا وتحدثوا فيها بكمال علمهم. ولكن إذا قروا إلى ذلك يبينوا وبقدر الحاجة وبقدر الضرورة. طيب الأمر الثالث الذي أشرنا إليه ويدل على أهمية المسألة الإيمان حديثك؟ إنما هم بأسمش أو الأسمر. مسمى الإيمان يتعلق بمسائل الأسماء والأحكام يعني احنا أشرنا في الدرس الماضي يعني ايه مسائل الأسماء والأحكام بالنسبة للأس... للأسماء يعني إيه؟ ها؟ يعني أسماء, أسماء الدين أه... الأسماء الشرعية يعني هذا مؤمن هذا كافر هذا مسلم هذا مشرك هذا منافق هذا ظالم هذا عدل هذا مبتدأ دي أسماء شرعية ولا مجال للعقل فيه لأنها لا تؤخذ إلا من الوحي لا تؤخذ إلا من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني ليس لأحد أن يسمي إنسانا ما أنه مؤمن إلا إذا كان الإيمان قد قام به ودلت في الجلائم على أن هذا الإنسان قام به الإيمان كذلك في المقابل ليس لأحد أن يسمي إنسانا معينا أن هذا كافر. إلا إذا دلت الدلائل الشرعية أن الكفر قد قام بهذا الإنسان لذلك العلماء قالوا أن هذه أحكام شرعية تطلق على مستحقيها ولا مجال للعقل فيها إنما تؤخذ عن كتاب الله عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما يتعلق بتعلق مسبب الإيمان بالأسماء طب الأحكام أي الأحكام المترتبة على هذه الأثمان لأنك إذا أثبثت الإيمان لإنسان يجب عليك أن تحبه أن تنصره أن توليه أن تكون في صفه وهذا الأمور المتعلقة بالأخوة الإيمانية وإذا أثبثت الكفر لإنسان فإنك تبغضه وتكفره وما يترتب على ذلك من بطيق الأحكام من أمور الفرقة بينه وبين مرأته أو موضوع الزبائح والموارث وما شابه ذلك فهذه الأحكام تتعلق بمسمى الإيمان الأمر الثالث الذي يدل على أهمية مسألة الإيمان أن مسمى الإيمان له تعلق بمسائل الأسماء والأحكام هناك فائلة أيضا تتعلق بأهمية مسألة الإيمان وهي أنه يترتب على معرفة الإيمان من القفر الجهاد في سبيل الله كان إيه الجهاد في سبيل الله بمسألة الإيمان قد يقول الإنسان أن هذا واجب من الواجبات التي فرضها الله سبحانه وتعالى على المؤمنين فما هو وجه التقارب أو التعلق بين مسألة الجهاد في سبيل الله وبين مسألة الإيمان والفقه في جملة واحدة أو الله تبارك وتعالى على المؤمنين قتال الكافرين. قبائل الجملة هذه أو جاب أو الله تبارك وتعالى على المؤمنين قتال الكافرين. يبقى أنا بدي تعرف الإيمان عشان تعرف المؤمنين عشان تكون في صفههم عشان تكون مواليا لهم تنصرهم على إيه؟ على عدوهم وفي المقابل بذل أن تكون عارفا بالكفر لكي تتعرف على الكافر الذين سوف تقاتلهم يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار شف آمنوا وكثر المؤمن حيقاتل من من وصفه الكفر ومن وصفه الشر قاتلوا المشركين كافة كما يقاتل لكم كالفة يا أيها النبي جالد الكفار والمنافقين وارض عليهم طبعا الأيات دي تحتاج إلى وقفات كثيرة ولكن المجال لا يستفع قولوا تبرد علي يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجد فيكم رض والآية الأخرى والآيات التي تتعرض بالجهاد من ناحية الواقعية فيها اضطراب للدعوة المنتشرة بين الناس بإيه أو حتى يطلقها الزكام ومن يتبعهم من أتباعهم إلى الإخاء الإنساني. ما لو في باي إخاء يبقى في جهد على إيه أو في أمر معروف ناعم نصر على إيه يبقى في مولاة وموعدات يبقى إفطار إفطار للدين من أساسه دعوة قبيحة كافرة تعمل على إفطار الدين من أساسه. المهم وشافي هذه المسألة. والذي يريد أن أصل إليه أن الإنسان إن لم يكن عارفا بمسمى الإيمان وحقيقة الإيمان سوف يترسب على ذلك لوازم خصيرة من ذلك مثلا يعني في بعض الدعوات السلفية الموجودة في الأردن وموجودة في النصف يعني على سبيل المثال يدعى مثلا شايف سموء السلام ومن على شايف لاته من الذين يدعون أنهم سلافين هذا الجمال لم يفهموا مسألة الإيمان وحقيقه الإيمان ترتب على ذلك انهم أفتوا للمجاهدين الشيشانيين الذين نزلوا في فترات من الفترات يتعلموا العلم الشرعي بعدم الخروج على الحكومة الشرعية في الشيشان وفي أفضال ومن خرج عليهم كان من الخوارج الذي يستحق الحق تترتب عليها المشائج عملية خطيره إن المجامدين الذين يجاهدون بقيام دولة الإسلام أصبحوا خوارج في نظر من لم يتهموا قضية الإيمان لانهم لما لم يتهموا قضية الإيمان ترسب على ذلك عدم فهمهم لمسألة الكفر وبالتالي حسبوا التواضيع بالإيمان ووجود طاعتهم من الأمور العجيبة ومن الأشياء برضه خطيرة اللي, اللي بيوصلها بعض الدعاء يقول هذا قتال فتنة وذكر الصحابة رضوان الله عليهم في قتال فتنة الذي قام بين علي رضي الله عنه وبين معاوية اعتذل كثير من الصحابة فأول بنا أن نعتذر إيه في مثل هذا المقام قياس فاسد رأس خطير دكم من الصحابة وشهد الله تبارك وتعالى من فريقين بأنهم من المؤمنين وإن أخطاء الفريق يعني هذا أمر آخر ولكن نحن أمام أمام فريق يدعو إلى العلمانية إلى الديمقراطية من هالأخر بالإسلام من بالإسلام ويقوم على ذلك على يعني الدعوة إلى هذا المنصب بالقوة بكل ما يملك من وسائل علمية وغير علمية وفريق آخر يريد أن يرفع راية التوحيد ويقيم شرع الله تعالى مفيش مقارنة ومفيش أدنى وجه في القياس لا في الأصل ولا في القياس أصل فإذا فالذين يعني لم يفهموا هذه القضية تبع نبوعة السلافية إلا المتواجدين في عصينا ومتشردين في بلاد كثيرة للأسف لما لم يفهموا هذه المسألة ترتب على ذلك عدم فهمهم لمسألة الكفر وبالتالي حكموا لا أقر الكافرين من المؤمنين وللأسف هؤلاء يأخذون بعض جمل ودي المشكلة اللي يقتل تبص على ايه على بعض طلبة العلم أو على بعض الناس اللي هم ليس عندهم باع في إيه في الرجوع إلى الكتاب والسنة. يقول لك يعني شيخ الإسلام وغير شيخ الإسلام يقول يعني هناك فرق بين الكفر والكافر والفعل والفاعل والفاعر كلام صحيح وكلام مرجود بشيخ الإسلام ابن ولكن ليس على إطلاقهم المشكلة التعميم المشكلة اللي هو يجعلون هذه القضايا أبو من ناحية العمو أن أجل كافر أن أي إنسان انتسب إلى الإسلام مهما أتى من الكفر نقول هذا كفر ولكنه ليس بتافي فيلزمهم من ذلك أن نقول الحلاب ابن عربون أصحاب الحلول والإفتحاج ومن على شاكلتين ما, ما قالوا به وما فعلوه أنه كفر ولكن إيه؟ لا يسرون حتى تقام عليهم الحجه وتتوافر الشروط وتجدف المواد كلام صحيح ولكنه يوضع في غير موضعه كل شيء له يعني إخلاص لابد أن يكون مقيد. لذلك بعض الإعلام والحدث عن المسألة مسألة, مسألة إيمان. هل إن سبب انحراف الناس عن مسألة الإيمان دار على إيه على ضربين أو على إيه على قسمين من الناس؟ القسم الأول وهم إيه أهل الجزع والاهواء والفرق الذين حادوا عن مذهب أهل السنة والجماعة. قالوا كان سبب انحرافهم انهم استقوا مسائل الايمان وغير مسائل من بعيدا عن الوحي يعني بعيدا عن الكتاب والسنه وكثير منهم كان يستقي هذه الاشياء من اللغه فقط مع طرحهم للمصطلحات الشرعيه في كتاب الله وفي سنه النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء عن معروف وسوف هات الحديث عنهم الطريق الثاني والأقصر الأقصر من ناحية العملي العمليه الواقعيه وهم يعني بعض أهل السنه قديما وحديثا لو أخطأوا في إيه؟ في هذه المساله كحماد بن ابي سليمان ووسم ابي حديثه المرجئه فقالوا لهم كانوا بذلك ايه او البذره الاولى للانحراف عن مسمى الكلمات الحقيقي ما سبب الانفراط العلماء قالوا ان مساله الايمان عندما ذكر في القران الكريم أحيانا لا يظهر الايمان ياتي مطلقا واحيانا ياتي مقيدا واحيانا ياتي العمل الصالح بدون ذكر الايمان واحيانا ياتي العمل الصالح مقرونا بالايمان وأحيانا يأتي العمل الصالح معطوفا على الإيمان ثم ستكون يعملوا إيه؟ يأخذوا ما أفرقه من لفظ القرآن ويعممه مطلق الإيمان المرد به مطلق التصديق وجاء في الكتاب الله تبارك وتعالى ما يدل عليه وفي اللغة ما يدل عليه فلم يرد المطلق إلى المقيد ولا الخاص إلى العام ولا مثل هذه الأشياء وإنما أخذوا ببعض الجوانب فوقع الزير ووقع الانحرار ولكن الصحيح أن الإنسان يأخذ بمجمل ما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مع تجميح الآيات والأحاديث في المسألة الواحدة في الموضح الواحد حتى يستقيم الفهم ويستقيم المعنى طيب فإذا أخرى قبل أن أنتقل إلى المقدمة الثانية وهي الذين انحرفوا عن الفهم الصحيح في مسمى الإيمان هل يشترط فيهم سوء القصد يعني هل هل الذين انحرفوا قادما وحدث في مسألة مسمى الإيمان وعقص الإيمان هل سبب الحرافية هو سوء قصدهم لا علماء قالوا بخلاف ذلك. وانما انحرفوا عن الحق ووقعوا في البدع بسوء فهمهم وليس بسوء قصدهم والعلماء يدلوا على ذلك بامثله كثيره جدا تمكن القارئ الخوارج وهم اول الفرج خروجا في الدولة الاسلاميه فيما يتعلق بمساله إيه؟ الايمان فقالوا انهم اوتوا بسبب سوء فهمهم وظنوا أو من القرآن ما لم يدل عليه وهذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله عن الخوارج وعن سبب خروجين وقال وكانت البدع الأولى كبدعة الخوارج إنما هي من سوء فهمهم لم يقصدوا معارضته لكن تهموا منه ما لم يدل عليه فظنوا أنه يوجب تكفير أرماب الظنوء قال إذا يعني يحكي عنه قالوا إذا كان المؤمن هو البر الثقي قالوا فمن لم يكن برا ثقيا فهو كافر وهو مخلد في النار فأوتوا بسبب سوء ثامين وليس بسوء طظيم الا فهو من العباد الذين يقومون الليل وصومون النار ويتقربون إلى الله تبارك تعالى بشتى العبادات كما سوف نشير في موضوع المشيث لا تبارك تعالى حتى من سوء فهمهم ان جوزوا على الرسول صلى الله عليه وسلم ان يدور ان وان يحكم بغير الحق الخوارج جوزوا على النبي صلى الله عليه وسلم ان يضل في سنته لذلك الخوارج لا ياخذون من السنه الا ما وصف القران بزعمهم يعني على حد زعمهم لم يأخذوا حتى بالسنة المتوترة عند نصرة الله ولكن نظرهم في القرآن فكله لا يأخذون من السنة إلا ما وافق القرآن على حد إيه على حد زعمهم اسمع إلى هذا الحديث مثلا حديث جابر بن عبد الله الصحيح قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجوعانة يقسم السبرة والبنائم وهي في حجر بلاد رضي الله عنه وارضاه فجاء رجل فقال اعذل يا محمد فإنك لم تعدل صلى الله عليه وسلم شوف الرجل يأتي إلى النبي صلّى الله عليه وسلم ويأمره ويواجه أنه جرى في حكمه فيقول لو اعذل اعذل يا محمد صلى الله عليه وسلم فإنك لم تعدل هذا أمر لم يتوقعه أحد إذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم ويلة ومن يعدل إذا, إذا لم أعدل ومن يعدل بعد إذا لم أعدل ثم قال عمر رضي الله عنه دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإذا له أصحاب يقودون يقرؤون القرآن لا يجاوز صراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميل يقرؤون القرآن لا يجاوز صراقيهم مجرد التلاوة لا فهم فيها لا تدبر فيها لا معاني فيها كانوا إذا ذكر لهم أحد الصحابة كانوا يقولون إيه بنفس نفس نقول الجماعات بعد ذلك هم رجال ونحن رجال معباده كتاب القرآن كما نحن مثل القرآن لم ياخذوا لا بسنه النبي ولا باقوال الصحابه رضوان الله عليه ولم يكن فيهم صحابيا واحد لا طوارد ولا من استدعى بدعه من البدع الاعتقاديه فانما اقول بسبب سوء فهمهم كذلك المرجئه إنما اقول أيضا بسبب سوء فهمهم فهموا القرآن ما لم يدل عليه أيضا فقالوا أن القرآن دل على أن مجرد الإقرار والتصديق والقول إيمان ينزل من الميران ويدخل الجنان واستدلوا ببعض الآيات واستدلوا ببعض الأحاديث التي تدل على ذلك وبذلك أبطال مش أبطال أخرج جميع الأعمال من مسمى الإيمان فصار الإنسان يصبح عندهم مؤمنا وإن لم يركع لله رفعا وإن لم يذب لله سنة وللأسف كثير من الجماعات السلفيه الآن تقول بمقتضى هذا الفهم على الرغم من أنهم من ناحية المظلاء يقولوا الإيمان قول وعمل واعتقاد يقول له طب تارك جلس العمل تارك العمل بالكليه ولا لك مؤمن ولكن يعني المؤمن ناقص الإيمان طب ما الذي يقول كيف نتعرف على أن هذا إنسان مؤمن مع تركه للعمل بالكليه إذا كان الضاطل هذا صحيحا وفيه ضرط من إيمان لظهر مثقال الضر على جوارحه أيضا لظهر مثقال الضرط على جوارحه من الأعمال فإذا انتفت جميع الأعمال فهذا يدل على انتفاء أيضا عمل القلب وتصديقه فللأسف هذا المذهب رديد منتشر بين الناس طيب احنا نأتي للمسألة أو المقدمة الثانية وهي عبارة عن مقدمة تشوقية يعني ايه مقدمة تشوقية يعني حنتعرف على بعض ثمرات الإيمان لأن ذلك بمثابة الدافع. ونحافظ لنا أن نتعرف على حقيقة الإيمان ومسمى الإيمان الإنسان كلما تعرف على ثمرات الشيء كلما كان عنده حافظ ودافع حتى أنه يبذل أقصى ما في جهده ونفرص أقصى ما في وسعه لكي يصل إلى, إيه؟ آآ إلى آآ أن يكون من أصحاب هذه الثمرات بعد ذلك إن شاء الله في الدرس القارب سنبدأ في المسألة الأولى من مسائل الإيمان فالإيمان له ثمرات ثمرات تظهر على الإنسان وثمرات جعله الله تبارك وتعالى للمؤمنين في الدنيا والآخرة الثمره الأولى وهي الإيمان الصحيح سبب الدخول في ولاية الله تبارك وتعالى الإيمان الصحيح سبب في دخول العبد تحت ولاية الرب سبحانه وتعالى هذه الثمرة هي التي لاجلها يتنافس المتنافسون ولاجلها يتبع المتسابقون ولاجلها يسارع المخلصون ان يكون من اولياء الله تبارك وتعالى قال تعالى الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون فكل مؤمن تطيء فهو لله ولي مش أصحاب القبور بقى اللهم ما بتوع الأضرحة والمشائد اللي جعلون آليها من دون الله تبارك وتعالى لا. كل مؤمن انتقي فهو لله وليه ولاية خاصة ولاية خاصة تثمر هذه الولاية ان الله يتولاه طالما أن العبد أصبح وليا لله فالله تبارك وتعالى يكون وليه ويثمر ذلك أن يخرجه من جميع الظومات إلى النمور الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات لنرغوا إلى أن لظم الظلمات جاء جمعاً ولظم جاء مفرداً ليبين ربنا تبارك تعالى أن الإنسان متى صار لله ولياً وتولاه الله سبحانه وتعالى اخرجه من جميع الظلمات إلى التوحيد إلى الإسلام إلى الإيمان وقال الله بالعلى واحدة إلى طريق الله إيه؟ المستقيم آه هذه آه الولاية بيّنها الله تبارك وتعالى أن أنه متى صار العبد وليا لله وأن الله تبارك وتعالى تولاه. فإن الله تبارك وتعالى بيّن أنه يتولى المؤمنين وبيّن ربنا تبارك وتعالى أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو ولي المؤمنين كما أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض كما قال تبارك وتعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويكون الزكاة ومرافعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون على بيان من القرآن أيضا أن هذه ولاية قصة بالمؤمنين لأن الكافرين لا لمولة لهم فالله تبارك وتعالى لا يتولوا هم أصلا ليسوا بأولياء لله وبالتالي فإن الله تبارك وتعالى لا يتولوا ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم ومتى ثبت للعفض هذه الولاية وتولاه الله تبارك وتعالى نسى الله تبارك وتعالى عن المؤمنين الخوف والحزن في الدنيا وعند القبر ويوم القيامه ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخاف ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون هذه ثمرة من, أك... من ثمرات تحقيق الإيمان ثمرة الثمرة وهي الثمرة الثانية وهي أن الإيمان،, أن الإيمان الصحيح سبب في جلب محبه الرب متى آمن العبد إيمانا صحيحا وقرن هذا الإيمان بالعمل الصالح فهو بذلك يستجهد محبة ربه الإيمان الصحيح سبب في جذب محبة الرب سبحانه وتعالى قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن مدى نعمة عظيمة جليلة أن, أن يحبك الله سبحانه وتعالى أن الله تبارك وتعالى يحب المؤمنين ان الله تبارك وتعالى يحب من قام باعمال الايمان آآ وليس الامر يقتصر على ذلك بل يفوق ذلك بكثير فان الله تبارك وتعالى يخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى اذا احب عبدا من عباده فإنه يخبر الملائكه بذلك ان الله تبارك وتعالى يحب هذا بعينه هذا المؤمن بعينه ثبت في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله تعالى اذا احب عبدا نادى على جبريل يا جبريل اني احب فلانا فاحبه فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل عليه السلام في اهل السماء ان الله يحب فلانا فاحبه فيحبه اهل السماء ثم يوضع له القبول في الارض فهي نعمه عظيمه ومنقبه عظيمه لمن امن بلاية ضرب يعني سموكني استمعت يعني كل إنسان آمن إيمانا صحيحا وقرن هذا الإيمان بالعمل الصحيح فإن الله ينادي على جبريل وينذكره باسمه وجبريل ينادي على أهل السماء ويسمي هذا العبد هذا فضل من الله يضرب وتعالى يعني الحديث بالصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المبين كعب إن الله أمرني أن أقرأ عليك الفر سورة البينة إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة إيه؟ سورة البينات فأبي ابن سعد رضي الله استغرب واستعجب فقال يعني آآ الله سماني لك يعني هو يعني بستبد الله تعالى فيه علي الرب سبحانه وتعالى يسمي عبدا من عباده للنبي يقول ويقول آآ آآ أمرك أن تقرأ عليه ويسميه هذا أمر إيه يعني من فضل الله تبارك وتعالى لذلك فضل الله فيه من يشاء الله تبارك وتعالى يبين ان الامر ليس بانتساب او بادعاء اي ليس بمجرد ان ينتسب الانسان بالإيمان أو يدعي الإيمان ان هذا الفضل يثبت له لا وانما يخبر الله تبارك وتعالى في موضع اخر في القران ان هذا الفضل وهذه النعمه تثبت لمن قام باعمال الايمان حتى أن الله طمَرَت وتعالى أراد أن يبين لنا أنه لا يمكن أن نفرق بين الإيمان وأعمال الإيمان أبداً. وكل ما يأتي من ثواب في القرآن فلا بد أن يكون للذين آمنوا عمل الصالحات. فهذه المحبة إنما تثبت للقائمين بأعمال الإيمان يا أيها الذين آمنوا من ارتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون هذه الايه عجيبه جدا يا ايها الذين امنوا هذا نداء لمن للمؤمن من يرتد منكم فهذا دليل وخبر في تهذيب ووعيد انه قد يرتد كثير من ال... من انتسبوا الى الايمان وقد وقع وقد حصل هذا بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم الناس ارتدوا على ادبارهم وأصبح المتمسكون بالإيمان قلة قليلة حتى قاتل الصديق رجال الله عنه ورجع الناس مرة أخرى إلى دين الله تبارك وتعالى يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله فالله تبارك وتعالى هو الذي يأتي بالمؤمنين لذلك يعني أريد أن أركض على هذه النقطة أننا ما جئنا إلى هذا المسجد وما جاءتنا نستمح إلى هذا الدرس وما نتعبد بالله تبارك وتعالى من عبادات الا بتوفيق الله تبارك وتعالى فيجب على كل على كل منا ان يقوم بشكر هذه النعمه على الدوام وان يتشبث بايمانه وتمسك بايمانه لان الله تبارك وتعالى اذا اختارك لتكون مؤمنا فقد اراد بك الخير فيجب عليك ان تثبت وتاخذ بكل اسباب ايه بكل اسباب الثبات ولئن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفره والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون ايه فضلا من الله وحده ليس من عندنا ولا من عند انفسنا ولا يعني بدعوه الداعي وانما الامر كله لله رب العالمين فضلا من الله وحده في نهايه هذه يا الذين من منكم عن يحبونه ويحبونه أزلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لو تلأث ذلك فضل الله آه. ذلك فضل الله وكيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم يقولون عليك اسلموا كلا تمنوا سمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان في الايه الاخرى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء والله ما تطهرنا من اضرار الشرك والكفر الا بمحض فضل من الله تبارك وتعالى فهذه نعمه يجب أن يثبت عليها الإنسان ويقوم بشكرها على الدوام آه لكي آه يعني بفضل الله تبارك وتعالى يا أيها الذين من يتقدم منكم عندني فسوف ادعو بقوم يحبون ويحبون اجله على المؤمنين على بالعساكر يجاهدون في, في يجاهبون سبيل الله يبقى دي كلها ايه اسمها اعمال إيه؟ اعمال ايه ايمان اي ان الله تبارك وتعالى عندما يستبدل قوما باخرين ليقوموا بادعاء الايمان لا بأعمال الإيمان وإن قوم غيركم ثم لا يكون ليقوم ليقوموا بحقيقة الدين الذي اراده الله تبارك وتعالى فضلات الى ثمره ثالثه من ثمرات الايمان الصحيح وهو ان الايمان الصحيح سبب في الفوز بمرضاه الرب سبحانه وتعالى كل مما يسعى لأن يرضى عنه ربه تبارك وتعالى هذه الغايات, الغايات ان يرضى عنك ربك تبارك وتعالى وكيف يرضى عنك ربك تبارك وتعالى لابد من فهم مسألة الإيمان والقيام بحقيقة الإيمان مع العمل الصالح حتى يرضى عنك ربك تبارك وتعالى لذلك تجد في القرآن الكريم ذكر الصحابة الأوائل أن الله رضي عنهم لكمال فهمهم وقيمهم بحقيقة الدين رضا في الدنيا أولا ثم الرضا في الآخرة بعد ذلك فالله تبارك وتعالى يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصر والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم رضا يعني بكل ما تشمله الكلمة من معنى ثم يأتي الرضا في الآخرة والرضا في الآخرة أيضا لا يقول إلا للمؤمنين المحققين للإمام قال تعالى وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجد من تحتها الانهار خالدين فيها ومساكن طيبه في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوج العظيم أهل الجنة على الرغم مما هم فيه من نعيم ولكن هناك نعيم أعظم مما يتقلبون فيه. هذا النعيم هو أن يرضى عنهم ربهم تبارك على الرغم أنهم دخلوا الجنة واستقروا فيها ويعلمون أنهم فيها خالدون مخلدون. فبين لنا ربنا تبارك تعالى أن, أن هذا النعيم يفوقه نعيم آخر وهو أن يرضى ربنا تبارك تعالى عن أهل الجنة كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخضرية. رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقول لأهل الجنب طبعا مساء اعتقادية الأحاديث يجد كثير جدا يعني مساء إن الله تعالى يقول لأهل الجنب إذا ربنا بيقول ولا بيقول شيء يقول ولا لا يبقى فيه إثبات إيه صفة الكلام لله تبارك وتعالى يبقى فيها رد على الأشاعرة من الجانب والمعتزلة من الجانب يعني كل رد من ألف لحديث وآيات القرآن فيها إيه رذود وفيها ما يأتي من صراحة العطيل وتوهُل العطيلة الإسلامية النبي صفا يخبر عن الله يقول ونحن نقول لا لا يقول لا يتكلم هذا يعني لا عقلا ولا نقلا وهذا تنفيذ محب للإيه لما في كتاب الله وسنة في النبي صلى الله وسلم إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعلك الخير في يديك فيقول ربنا تبارك وتعالى هل رضيتم فيقولون يا ربنا وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلتك فيقول ربنا تبارك وتعالى ألا أفضل من ذلك فيقول يا ربنا وأي شيء أفضل من وحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعده أبدا هذا أكمل النعيم أن الله تبارك وتعالى يرضى عن عباده بحيث لا يتنولهم أي سخط بعد ذلك من قبل الله تبارك وتعالى طبنا نتقل إلى ثمرة رابعة من ثمرات الإيمان وهي أن البشارة لا تكون إلا للمؤمنين العاملين بالصالحان أن البشارة لا تقول إلا لأهل الإيمان في الدنيا والآخرة. قال الله تبارك وتعالى وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وبشر المؤمنين بقص الأحزاب. وبشر المؤمنين بأن لهم بأن لهم من الله فضل كبير. فبهذا الفضل الكبير يفصل في مرض آخر بأن المراد بالفضل الكبير هو دخول الجنة وهناك فضل يسعى المساني لأجله إلا أن يكون من أهل الجنة فهذا هو الفضل الكبير الذي بشر به أهل الإيمان قال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير في سورة الشورى والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير وبشر المؤمنين بان لهم الله فضلا كبيرا هذا هو الفضل الكبير والله تبارك وتعالى يخبر ايضا ان هذا الفضل للعاملين باعمال الايمان وليس للمجرد المدعين الايمان تريد الحاملون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحضوض الله وبشر المؤمنين دي كلها صفات المؤمنين مما سبق من هذه الأعمال والمؤمنون لهم البشارة المطلقة والمقيدة البشارة في القرآن إما مطلقة وإما مقيدة فالبشارة للمؤمنين المقيدة أنهم يدخلوا الجنة دي اسمها بشاره آآ آآ آآ البشاره مقيده بأن المؤمنين يدخلون الجنه وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لو جنات تجري من تحتها الانهار وبشر ايه وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات دي اسمها بشاره مقيده إن المؤمنين الذين عملوا الصالحات سوف يدخلون الجنه ببشاره ليست بركت على لو طيب البشاره ال المطلقة التي لا حدود لها ولا يعلم حدود هذه البشرة إلا الله لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخر يعني على حسب فضل الله سبحانه وتعالى وسعة رحمة الله سبحانه وتعالى مطلقة لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخر طيب ناتي أيضا إلى ثمرة خالصة من أهم ثمرات الإيمان والعمل الصالح وهذه الثمر هي أن الإيمان والعمل الصالح سبب وجود أخوة الإيمانية الإيمان أصلي رابطة الناس يعني إيش تكون بينهم روابط لا آخر لها ولكن هذه الروابط كلها مرضوبة لا يصح منها إلا رابطة واحدة التي جعلها الله تبارك وتعالى رابطة وآصرة بين الناس إنما المؤمنون إخوة والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أوليا بعض هذه الرابطة الوحيدة التي رضي الله تبارك وتعالى طب كيف توجد بالإيمان؟ مع أن الله قال إنما المؤمنون إخوة صرمت ثبت عقد الإيمان تبوتا صحيحا يبقى خلاص صار متأقين في بلد واحد في بلاد متعددة في قرى المهم صرمت أنه ثبت لهم عقد الإيمان فاس ثبتت لهم الأخوة. طيب. هنا فإذا أريد أن أشير إليها يعني تتعلق بالأخوة الإيمانية وتقوية الأخوة الإيمانية والقيام براضقة الأخوة الإيمانية يا أخوانا الأخوة الإيمانية لا توجد على الوجه الصحيح إلا بإتلاف القلوب والقلوب لا يمكن أن تجتمع إلا على اعتقاد واحد صحيح هو اللي بيخليك تنفور من الكافر، أنت عطيته ذر عطيته، مش كذا؟ اللي بيخليك تنفر من المشرك، اللي عطيته ذر ععطيته، ينفوا قلب المسلم من المشرك ينفوا قلب المؤمن من الكافر، هذا كافر هذا مشرك، لا يمكن أن تتقابل معه أبداً لفساده عقيدة الكافر ولفساد عقيدة المشرك الذي يجمع الناس على قوة الإيمان. هو الاعتقاد الصح الاعتقاد الحق طيب لو احنا طبعا في دعوات كتير بنسمع عنها من زمان يعني يقولك لك عاوز نوحد المسلمين على كلمه واحده شكلها دايما من زمان كل دوله لها حاكم ورئيس والكفار كم مليون مدوخين يقولك لك العرب والمسلمين مش عارف ايه كده حتى الكوره بقت بتسرقكم ماتش كوره خلى كل بلد في ناحية ويصنعها من أجله ما الشكر وكذا. هذا طبعا عصبي جهلي دخلت من النظر أن الناس لا ينظرون إلى حقيقة الأمور. لا الأمر أبعد من ذلك. كلها ما وقعوا في ذلك إلى للعصابات الجهادية والبعد الناس عن حقيقة الدين وحقيقة الإيمان. هذه الدعوات عاوزين نجمع المسلمين على كلمة واحدة كلمة ثابتة لأن المسلمين ليس كلهم على قلب رجل واحد من ناحية الاعتقادية لا ده المسلمون المنتسبون الى الاسلام في شات الارض امم شتى منهم الزنادق ومنهم الملافقون ومنهم الذين اظهروا الشرك عالمية ومنهم الكاترون حقا ومنهم ومنهم, ومنهم, ومنهم ومو الخطر كيف تجمع هؤلاء على كلمة الوحيدة لذلك اصلق بعض الضعاء السلفية كلمة حق وهي صحيحة فقال فيها كلمة التوحيد. قبل توحيد الكلمة لأنه هي اللي هتوحد لأن الناس لو اجتمعوا على كلمة التوحيد بفهمها بالفهم الصحيح بكلمة التوحيد سوف يجتمعه الناس أما قبل ذلك فلا يمكن أن يجتمعوا طيب إيه الوطع العملي اللي بيدلل على ذلك عشان نربط الكلام النظري بالكلام إيه بالوضع العمل المسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أمة واحدة مش كده كانوا على عقيدة واحدة لم يكن الناس فشلوا في الاعتقاد مطلقا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا امه واحده طيب بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم ايضا ظلوا على عقيده واحده وعلى منهج واحد حتى في عهد علي بن ابي طالب عندما خرجت الخوارج باعتقاد تاسي ماذا حدث للامه تفراقت ولا لا بعدما كانوا امه واحده صار ايه صارت ثقه الخوارج خارجه عن منهج اهل السنه والجماعة وعن عقيده اهل السنه والجماعة ثم تتداعت الفرق بعد ذلك فزادت الفرقه, فزادت الفرقة بين إيه؟ بين المسلمين واصبحوا احزاب شت كل, كل يعني كل حزب بما لديهم تفرعون فالذي يجمع الناس في الاخوه الايمانيه هو الاعتقاد الواحد الحق طب الدليل على ذلك وعطاهم بحب الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم إن كنتم أعداء فإيه فالك بين قلوبكم سكنوا يعني ألف الله سبحانه وتعالى بين قلوبهم على عقائد مختلفة على عقائد متباينة هذا محام على عقيدة واحدة راسخة لا خلاف فيها تجمعوا عليها فصاروا أمة واحدة فلا يمكن للناس في واقعنا أن يتجمعوا على قلب رجل واحد ولا, ولا أن يصير أمة واحدة كما قال الله سبحانه وتعالى وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم تعبدون أناس تعبدون آلهة الشبكة وإن كانت تسيبون إلى والمسلمين لا وإنما إذا اتمنوا على عقيدة واحدة صاروا أمة واحدة بتآلف القلوب يبقى إذن الخطوة الأولى هي إيه تنطية العقائد مما شابها وتنطية العقائد مما ليس منها طيب أنا عايزين ناقش المسألة دي أسمع بعض الأرواح طيب إحنا بالقول هذا هو الطريق هذا هو السبيل اجتماع امه المسلمين على كلمة واحدة وعلى منهج واحد بتنقيه العقائد مما شابه ومما دخل فيها مما ليس منها طب ازاي حد يقدر يعني ايه يعني المفروض المفروض احنا بنفكر حاجة حاجه زي كده او بنقرأ حتى لبعض اهل العلم من ايه في سبيل الاجتماع والتأسيس الاجتماع والحاجات دي، ممكن يكون سمعنا كلام او انسان بفكر يعني صعبنا على الأمم وحال والأمة الإسلامية ويريد ان يرجع الى عصور سلفه بالذات الحاجات دي ما تشغل ولا. إيه؟ ما طيب ما احنا بنقول الفهم الصحيح باعتقاد واحد وتنقض العقائد مما ايه يا دكتور ها؟ طيب ما ما هي دي صحيح. خلاص صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. صحيح. على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه هنعمل ده ذلك طب دي بيملى الايه فعليكم بسنته وسنه دي المخرج بالشكل ده فينقل السبق هذا المخرج يعني وجود الاختلاف والفرقه والحاجات دي وقعوا نبيعه الاكبر عنه والمخرج من الفرقه والاختلاف بالرجوع الى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم القول فعلا باشين. تب كيف تبي إلى ذلك؟ دي خوفه. تبي إلى ذلك؟ الواقع نفسه. وفهم الواقع نفسه. ال دول ك ك لأصل العلم وفهم الواقع. فرعين لأصل. إيه هو الأصل بقى زعول. ما هو العلم وال من خلال الزعول؟ أيوة. في النص. هذا هو الأصل. الشيخ الازهري يطلع في فضيات يتكلم بحقيقه الأشاعر واحد من تلف من عمال يتكلم لي في حقيقه واحد مش عارف أزهري في الازهر بيتكلم لي بحقيقه المعتزله بيدعو الى الله وده بيدعو على الله باجتماع علماء الامه وتوحدوا الأمة على اعتقاد واحد ثم اذا الى ذلك انتهت المساله خلاص وان كان هذا امر في غايه الصعوبه لان الناس مش عارف مش عمال عارف. يتبعوا يعني كل واحد يتكلم على كباء الامه وتوحيد الكلمه ونصر الاسلام والمسلم والدعوه الى الله والواقع الالم الذي نعيشه ومع ذلك لا يريدون ان يلتفوا لا يريدون أن يلتفوا وينتسمعوا ويأقض بما جاء في كتاب الله وسنة النبي الصعب يا عم انت أشعال وانت مرجئ وانت دان وانت مش عالقين ما تيجي نرجع الى الكتاب الرسول الله سبحانه وتعالى هو الذي قال فإن تنازعتم في شيء فرضوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بله ويوم الأخذ وما شيء من شيء فحكمه الله ما تيجي نرجع إلى حكم الله وحب الرسول كدعاء كعلماء ونتمع على عقيدة واحدة ونقوم جميعا ندع إله خلاص بما مر يعني نفس المسافة انتهت خلاص. يحاربوا بقى ما يحاربوش دي سنة كونية لابد من تواجدها ده ما ايه بسألة ايه اخر ولكن هذا هو الحل مش نقول الاسلام هو الحل بعدين من خبر لأن عقائد فاسدة ومش عارف ايه خلا هو ده اسلام ده مش الاسلام ده نقول ان احنا انصار سنة ونلقوا بموليد رسهكام ومش عارش ايه الحاجة انصار سنة مين بقى سنة مين اللي, اللي انتم موليين له وكم صروح الحاجات دي كلها لابد من الرجوع فيها الى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كان عند الناس اخلاص وكان الناس يعني ايه مش عاوزين شهره وكل واحد عاوز يعمل لي فيها شيخ ولو جمهور ولو شرف ولو حضراته بيظهر قدام العالم ارتباط كله والحاجات ديت ومتمسك باعتقاد ايه خطا ومش ولا يريد ان يتقابل مع صاحب الاعتقاد الحق كل هذه الاشياء انت خلص الناس منها وفعلا باخلاص واراده أن يقيم هذه الدولة هذه الخطوة الأولى على المنهاج الصحيح الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه الرعيم الأول من الصحابة رضوان الله عليهم وغيره طبعا أنا صورت الحديث الذي أعطيته بسم غني يتم توقيت بسم غني يتم توقيته بسم غني يتم توقيته لكن لكن طيب ما هي الطائفة دي أكبر ايوه ما الطائفه ديت اكبر فقره هي في التفسير مكتوب كده ايوه مع الطائفه ديت اكبر عن ان ليس اصلا من انها تكون باسم ايه الدين لا تزال طائفة من امتي ظاهرين يبقى الثمد ليس بالظهر وإن كان ايه من المخالفين لهم ولكن ينصرهم الله تبارك وتعالى ايوه هم قد يكونوا مسلمين مبتدعين عاصين دي موضوع ثاني آه ولكن طائفة هذه طائفة العلماء الإمام أحمد رحمه الله وغيره عندما ذكر عن هذه طائفة قال من أهل الحديث. ثم الإمام أحمد هم هم مكمل حدث حديث في الدنيا عارفين الأهل الحديث. لذلك يسأل الإنسان مثالية ومن بعده العلماء عندما فصلوا كلام الإمام أحمد رحمه الله قال مش المقصود يعني الأهل الحديث اللي هم المحدثون هم بحديث النجد حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحوة يعني عنك لا ومن يقومون على منهج المحدثين. من أهل الحديث أشد الناس تبسكا بهذه النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج النبي وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم فهذه الصائفة إيه نوجدت علىها أصلا الصائفة لن توجد وإن كانت قليلة العدد طبعا أنها على اعتقاد حق وعلى منهج صحيح المسألة انتهت يبقى المساله ذات وسوف ينصرهم الله تبارك وتعالى وان كانوا متفرقين في البلاد ومتشتتين سوف ياتي يوم يوم من الأيام ويجتمعون ومتى اجتمعوا سوف ينصرهم الله تبارك وتعالى بهم الدين ولكن الذي ما من العلماء ومن الدعاه تباين عظيم وكبير في موضوعه الاختلاف في موضوع المسائل الاعتقادية خاصة من للأسف كما قلت وأقول مرارا وتكرارا ممن يقولون أننا دعاة إسلافية ونحن يعني إيه الذين نحمل هم الدعوة في هذه الأيام هم من أوائل الناس الذين يخطئون في فهل مسائل الإيمان ولا يريدون أن يرجعوا ويفئوا إلى قول إيه ويليل يعني الشيخ باز والشيخ المرسلين تحدث عن الدخول مسمى دخول الأعمال في مسمى كلام كثير وكثير ولو فتاة ولو رسائل والعلماء سلفا وخالفا يعني مسألة محصومة كما سوف يأتي ومع ذلك بناجد بعض داعات السلفية في زي ياسر البرهامي وغيره وثمر طوصي مش عارتهم الناس بيات يقولوا بخلاف ذلك رغم أنك ترسل لهم الرسائل وتقول هذه رسائل الشيخ فلان ومدعمة بالأذنة والثؤالية والحديث النبوي يردون عليك ذلك ويقول هذا ما فهمناك هذا ما فهمناك رد فهمك إلى كتاب الله رب وتعالى تعالى إلى ما أجمع عليه إذن في بقول الفتاو، يعني وضع فاعلة استقرائية من خلال استقرائيه للنصوص القرآنية والسنن النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الفاعلة صار عليها من جاء بعد ابن ثيناه رحمه الله لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان مفيش كهة كلام. ومع ذلك تخالفون تقولوا لا في إيمان بدون عمل تب إذا؟ وأين الدليل الذي يقول على ذلك؟ وإذا كان إيمان بدون عمل يعني لا حاجة للجهاد ولا أمر معروف يعني كل من صرف الأعمال بالكلية فلا ما مؤمن فبالنفس تعمل مسألة هيدخل النار زمان تبي اليهود بيقول يعني هيتكلوا أيام ويقولوا بعد كذا يبقى المسألة إن الناس تستحمل شوي وتدخل النار وبعد كده تخرج تدخل الجنة وتخرج في الجنة بعد ذلك ومع ذلك يقول تاركين لجميع الأعمال هذا حتى من ناحية العقل لا يمكن لا يمكن أن يستقيم يعني نسأل الله السلام فضعم ثمرات اليمن أيضا كثيرة ولكن ايه يعني انا مش هستطيع ان انا اعدلها في هذا الموضع فناها موجوده عند في المذكره وهحاول نبقى نديها لكم ان شاء الله ونبدأ في الدرس القادم في بداية حديث عن مسائل الإيمان واحدى طرق الحديث عن ثمرات الإيمان تطلو عليها دي بعد ما حتى لو كنت اقل من ذلك ان الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا وإياكم اكون هذا القول والسلام لو العظيم ik dus dan